何 موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه ا ا و ل ذ ن يبيتون ب ل ر م وقياما سجدا والذين يقولون واصرف عنا عذاب ج ه ن م و ل موسوعه ي ق ت ر ا قَوَامًا ن بَيْنَ وَالَّذِينَ ذَلِكَ د و ن مَعَ ا ل ل إ ل ه النابلسي آخَرَ و ا ي ق ت ل و و ل ي ق و ن ن ا ل ف ا ل ت حَرَّمَ ا للعلوم ه الاسلاميه ح ق و ل ي ذلك يلقى ث موسوعه ف ل ا ل ع ذ ا ب يوم ا ل ق ي ا م ة يضاعف للعلوم ه ا ذ ا ا ب يوم ق ي ا م ة ي فيه خ ل د ه ا ن ا و ي خ ل د فيه ه م ا ن ا إ ل ا م ن وآمن إلا من تاب إلا ي ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه غ ف و ر م والذين لا يشهدون موسوعه ا إلا ا ل ذ ي ن إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم ل م ي خ ر للعلوم ي ه ا صما ع ي ا ن ا و ا ل ذ ي ن ي ق و ه م و ل ك ي ج س و ن ا ل غ ر ف ة ب م ا ص ب ر و ل س ي ل و ع ل و م الاسلاميه ق ف ض ي ل د ك ت و ر محمد راتب ا ل ز ا م ل س